تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها, وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد أن يكون م ك ر او أ ر ا د شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض ه و ن و إ ذ ا خ ا ط ب ه الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما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 ل م ي س ر ف و ا و ل م ي ق ت ر ن ا وكان ب ي ن ذ ل ك قواما و ا ل ذ ي ن ل ا ي د ع و ن مع ا ل ل إلها ه آخر و ل ا ي ق ت ل و ن ا ل ن ف س ا ل ت ي حرم ا ل ل إلا بالحق ولا ه ي ز ن ه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 سيئاتهم حسنات وكان الله ي موسوعه ا ل ن ا ب ل ه ي ت و ب إ ل ى ا ل ل ه م ت ا ل ا س ل ا ي ش ه د و ن الزمن و ا مروا ب ل ل غ و م ر و ا ك ر ا م ا ا و ل ذ ي ن إ ذ ا ذ كيروبي ا اياتي ر ب ي لم ي خ ر و ا علي ه ا ص م مو وميانا